بوك تو شيسة اتري ثلاثة وستون ثلاثة وستون زادعواني نوابراسي دو طرح الأسئلة اثنين طرح الأسئلة اثنان أس Имам хоби. Ана Анди Хивая. Ана Анди Хивая. Аз играя тенис. Ана Алабо тенис. Ана Алаб тенис. Къде има игрище за тенис? Ай на южаду малабо тенис. yujad на южаду малаб тенис. تي هل عندك هوايه هل عندك هوايه أس إغرايه فوتبول أنا ألعب كرة القدم أنا كرة القدم كدي إيم في فوتبول نو كرة قدم أين يوجد ملعب كرة القدم راكاتا ميبولي ذراعي تؤلمني ذراعي تؤلمني خديوته وكتكته سشتميبوليات قدمي ويدي تؤلمانني ايضا قدمي ويدي تؤلمانني ايضا كدي اي ماليكر يوجد طبيب اين يوجد طبيب اس امام عندي سياره عندي سياره امامي إي موتور يوجد موقف سيارات أين يوجد موقف سيارات؟ أس إيمام بوافر عندي سويتر عندي بول أوفر إيمام السشتو ياكي إيدانكي عندي أيضا جاكيت وبنطلون بنطال جينز عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز كده ايمو بيدالنيا اين الغساله اين الغساله اس ايمم تشينيه معي صحن طبق معي صحن ايمم نوش فيليتزا ايوجيتزا معي سكين شوكه وملعقه معي سكين شوكه وملعقه كدي ماسو اي تشيرن بيبر الملح والفلفل اين الملح والفلفل